قال أثابه الله مسألة في بيان ما تعالج به العين لما كان الحسد أضر ما يكون على الإنسان والإصابة بالعين حق لا شك فيه وقد جاء فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن شيئا سبق القدر لسبقته العين وقوله إن العين حق فقد فصلت السنة كيفية اتقائها قبل وقوعها والعلاج منها إذا وقعت وذلك فيما رواه مالك في الموطا وغيره من الصحاح في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه وبوب البخاري في صحيحه باب رقية العين وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين، وعقد مالك في الموطا بابا بعنوان الوضوء من العين، وبابا آخر بعده بعنوان الرقية من العين، وساق حديث سهل بتمامه، وفيه بيان كيفية اتقائها وعلاجها. قال المؤلف أذابه الله ولذا نكتفي بإراده لشموله قال عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالحرار فنزع جبه كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد فقال له عامر بن ربيعه ما رأيتك اليوم ولا جلد عذرا قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله فأتاه صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ إن العين حق توضأ له فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس وساق الحديث مرة أخرى وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تتهمون له أحدا قالوا نتهم عامر بن ربيعه قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس فهذه القصة تثبت قطعا وقوع العين وهو أمر مجمع عليه من أهل السنة وسلف الأمة كما أنها ترشد إلى أن من برك أي قال تبارك الله أو بارك الله فإن ذلك يمنع وقوع العين وفي بعض الروايات لغير مالك هل كبرت ان يقول الله أكبر ثلاثا فإن ذلك يرد عين العائن كما جاء في السنة أن الدعاء يرد البلاء فإذا لم تدفع عند صدورها وأصابت فإن العلاج منها كما جاء هنا بقوله توضأ له واللفظ الآخر اغتسل له وقد فصل المراد بالغسل له أنه غسل الوجه واليدين أي الكفين فقط والمرفقين والركبتين والقدمين وطرف الإزار الداخلي ويكون ذلك في إناء لا يسقط الماء على الأرض ويفرغ هذا الماء على المصاب من الخلف ويكفأ الإناء خلفه وقد ذكرها مفصلة للقاضي الباجي في شرح الموطا فقال وروي عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع في معنى الوضوء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل الذي يتهم بالرجل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاره وقال ولا يغسل ما بين اليد والمرفق أي لا يغسل الساعد من اليد وروي عن الزهري أنه قال الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أنه يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيمسك مرتفعا من الأرض فيدخل فيه كفه فيمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفقه الأيمن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 فيصب بها على ركبته اليسرى كل ذلك في قدح ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض فيصب على رأس المعين من خلفه صبة واحدة وقيل يغتفل ويصب عليه أي في حالة غفلته ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه وأما داخلة إزاره فهو الطرف المتدلي الذي يفضي من مأزره إلى جلده وإنما يمر بالطرف الأيمن على الأيسر حتى يشده بذلك الطرف المتدلي الذي يكون من الداخل انتهى ومما يرشد إليه هذا الحديث تغيضه صلى الله عليه وسلم على عامر ابن ربيعه رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه مما يبين شناعة هذا العمل وأنه قد يقتل ومما ينبغي مراعاته من الطرفين أن من ابتلي بالعين فليبارك عند رؤيته ما يعجبه لئلا يصيب أحدا بعينه ولألا تسبقه عينه وكذلك من اتهم أحدا بالعين فليكبر ثلاثا عند تخوفه منه فإن الله يدفع العين بذلك والحمد لله أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد مضى ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر فحتى نلقاكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته